الأمر الثاني قال الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة عن نبيه نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فحمل نوح من كل زوجين اثنين فحملت سفينة نوح كل ما كتب الله له أن يبقى حيا بعد الطوفان فكان يأخذ الذكر بيد والأنثى بيد ويضعهما في السفينة ما الذي يستنبط من هذا قدرة الله تبارك وتعالى ذلك أن سفينة نوح جمعت بين أضدات لا يمكن أن يجتمعوا أبدا فالغابة مثلا تم تمتلئ بالسباع والكواسر وكثير من الدواب الوحشية والمألوفة وبينهما من التنافر ما لا يخفى على أحد فقد جعل الله جل وعلا لكل شيء ضد كما جعل لكل شيء شيء يألفه شيئا يألفه فثمت ألفة ما بين كذا وكذا وعداوة ما بين حيوان وآخر كل هذا انفك وذهب في سفينة نوح وهذا يبين لك أن الأمور كلها بيد الله وأن القضية الكبرى في الحياة الدنيا قضية التسخير فمن أراد الله جل وعلا إكرامه أو نفعه أو إعانته أو علو كعبه سخر له ومن لم يرد الله نفعه ولا علو كعبه ولا ظهوره لم يسخر له أحدا ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ملك داود وملك سليمان بين أن القضية قضية تسخير وإنعام قال جل وعلا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وقال الله جل وعلا عن عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فالتسخير عليه قوام الخلق فالتسخير عليه قوام الخلق فإذا رد الله بأحد كرامة ما سخر له وأنت تعلم أن الغراب يولى أن الغراب إذا فقس بيضه يخرج الغراب الصغير أبيض فيجفل منه أبواه الذكر والأنثى فيبعث الله جل وعلا إليه دودا صغارا يقف على طرف من قره فهذا النعاب الذي هو صغار الغراب يأكله فما يزال يأكله حتى يشتد لحمه وتظهر حمته ويظهر سواده فيسود ريشه فإذا عاد غراباً أسود عرفه أبواء فعاد يطعمانه في الأول يفران منه فيسخر له الله جل وعلا ذلك مدود حتى يأكله فينجم عنه اسوداد ريشه ومعرفة أبويه له وهذا كله مندرج فيما يعرف بالتصخير لمن أراد الله جل وعلا له وغير غافل أنت عن أن الله جل وعلا جعل موسى والخضر يطويان القفار والبحار ليحفظ ليتيمين كنزهما مع أن اليتيمين لا يعلمان ذلك ولم يطلباه من الخذر وموسى قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فما القضية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلما أراد ربنا أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حفظ لهما ذلك الكنز فأخرج الكليمة والعبد الصالح ليصنع ذلك بالجدار ويقيمانه حتى يبقى الكنز محفوظا، ولا يقدر على هذا إلا الله فالذي حصل ما بين الدواب كان بتسخير من رب العالمين جل جلاله سخر ذلك الله كله لنوح على السلام